فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اشاطير الاولين اكتبها ت فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما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 أ ا ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام ج م ي ة ه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم أ ض ل ت م عباد ا ل ا ء أ م هم ضلوا السبيل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 و ع ل س جموعتا وعتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ ل ل م ج ر م ي ن ويقولون حجرا محجورا وقد امنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 طهورا لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م ا واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس إ ل ا كفورا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما انما ساءت مستقرا ومقاما